Oh, yeah.

「いよ

و د ق بكلمات ربها وكتابه وكاسه من ا ل ق ا ل ر ي ن

o、mm、h -hmm.

「そして私は」

No, no, no.

Little, little, l e

Thank you, Thank you. Thank you.

「今日も一緒にいる」<音声> ي <音声>

ص ر ا غ ا ل ي ن انعمت عليهم و ي ق ن لهم ذو بعاد

Thank <laughs> you.

ايه هدف هدفه لله العليم هدفه لها عماد لله العالم القراني هدفه لله العربيه هدوله القران محمود عبد الرحمن العظيم القران قائل حروفه من معادن

ب ك ب ر ه الصدر وسوء الدقه الكبرى ة اشتراك المعندس ياسين سعيد وعيدون اولين ا ب ي ن الله ونعالي المعندس الشيخ سي د اسمه دابوس ارناب الامام الحديثه ودرجه ي عبد الرحمن الرحيم ودرجه درجه عبد الرحيم ا ت ى لقبته